بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتول أ ن جاءه لعم وما يدريك لعله يزكي أ و يذكر فتنفعه الذكر أ م ا من استغني ف أ ن ت له تصدق وما عليك أن ل ا يزكي و أ م ا من جاء م و س و ع ي ا ل ن ا ب ن س ي للعلوم الاسلاميه فمن شاء ذكر ه في صحف م ك ر م ة م ر ف و ع ة م ط ه ر ة ب أ ي د ي سفره كرام برره قتل الانسان ما أ ك ف ر ه من أ ي شيء خلقه من ل ط ف ة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ث موسوعه إذا شاء ك ل ا ل م ما أمره ا يقض ي ف ل ن ظ ر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ط ع ا م ل و م ا ل ا س ل ا م ثم شققنا لق شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا و ف ا ك ه ة وابا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الصاحب ي و م يفر ا ل م م ر ء ن أخيه وأمه وأبيه و ص ا ح ب ت ه و ب ن ي للعلوم ئ الاسلاميه ش ا س م ئ ذ ع ل ي ه ا غبرة ترهقها قترة أ و ل ن ى لفضيله ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة